কালয় من من شيء চুহমিন الحكم তল لله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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَذِنَ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۚ قَالَ إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان يعمل